تِئُقُ لَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَشَأَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ عالوا الله ما يشاء ألم تر ا الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوا جَنَّنَا مَا يَصْلُونَنَّ وَبِالسَّقْرَى وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا تَعُوفَ إِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَيْنَا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا وَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 أَرَأَى لَكُمُ اللَّيْلَ وَنَهَارَهَا